أم تجب عن السؤال؟ الإجابة الصحيحة هي ب. السهم المضاف إلى الأضواء الثلاثية يعني أنه يمكنني عبور المفترق رغم وجود الضوء الأحمر بشرط الانعطاف إلى اليمين غير أنه يجب علي التوقف في صورة مواصلة السير إلى الأمام